كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ليس لهؤلاء المفترين من علم أو دليل على ما يدعونه من نسبة الولد إلى الله وليس لآبائهم الذين قلدوهم في ذلك علم عظمت في القبح تلك الكلمة التي تخرج من أفواههم دون تعقل ما يقولون إلا قولا كذبا لا أساس له ولا مستند الآية الخامسة ما لهم به من علم ولا لآبائهم أي ما القائلين بذلك أي شيء من العلم بأن الله اتخذ لنفسه ولدا ولا لآبائهم الجاهلين من قبلهم الذين قالوا بمثل قولهم وفي سورة النساء ربنا يقول ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وفي سورة الصفات إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون كبرت كلمة تخرج من افواههم أي عظمت كلمتهم هذه كلمة تخرج من أفواههم بقولهم اتخذ الله ولدا فما أشنعها من مقالة وما أفضع افتراءهم على التلفظ بها وفي سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا اذن الكلم التي ينطقها الانسان عليه ان يرعى هذه الكلمه لانه سيسال عنها قال اي يقولون الا كذبه اي ما يقول القائلون بنسبه الولد الى الله إلا كذبا على الله فهو قول مناف للصدق مخالف للواقع لا حقيقة له بوجه من الوجوه الآية السادسه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك أيها الرسول مهلك نفسك حزنا وأسفا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فلا تفعل فليس عليك هدايتهم وإنما عليك البلاغ الآية الثالثة فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا اي فلعلك يا محمد قاتل نفسك ومهلكها لشدة الحزن بعد توليهم واعراضهم عنك إن لم يؤمنوا بهذا القرآن الذي أنزلته عليك وقد جاء نفي الحزن كثيرا في سورة آل عمران ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولكن حزن النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايتهم وفي سورة الشعراء لعلك باخع النفس كأن لا يكونوا مؤمنين ففيها تصوير لشدة الحزن الذي كان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم ولذا الذي يدعو إلى الله ينبغي أن يكون حريصا على إجابة المدعوين وفي سورة فاقر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فهذا كله يصور الحال عند النبي صلى الله عليه وسلم وربنا قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين وهاتان الآيتان في غاية العظمه والجلال لأجل أن يتمسك الإنسان بالقرآن الكريم سابعا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما فوق وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها لنختبرهم أيهم أحسن عملا بما يرضي الله وأيهم أسوء عملا لنجزي كلا بما يستحقه فينبه الإنسان على أن هذا الجمال الموجود والمبثوث والذي صدت تستطيع أن تصل إليه احذر أن تمتع عينيك بما لا يحل ولنا درس في فوائد غض البصر وددت أن ترجع إلى هذه الفوائد حتى لا تفوت على نفسك باب الخير الكبير وعليك أن تعلم أن كل نظرة من الحرام تنظرها فإن للشيطان تعالى فيها مطمع فحرس أن تقطع مطمع الشيطان عنك اذا الآية السابعة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أي إن جعلنا ما على وجه الأرض من الحيوانات والنبات والجماد وغير ذلك زينة لها فجعل الله تعالى الدنيا مستطابة في ذوقها مستحسنة في منظرها وزخرفها وسيأتينا في هذه السورة قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وفي سورة النحل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وفي السوره نفسها سورة النحل قال والخيل والبغال والحمير اللي وزينه ويخلق ما لا تعلمون وسورة النحل قد جاءت لاجل تعداد النعم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا قال وما زهرت الدنيا يا رسول الله قال بركات الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضره وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء إذن الدنيا خضرة حلوة الدنيا خاضرة حلوة وأن الله سبحانه وتعالى يختبرنا فيها فكل شيء تقوم به تأمل أن الله ينظر إليك وأن الله مطلع عليك وأن الله مختبرك فيما فيك وفيما حولك ثم بين الله تعالى الحكمة في خلق الأرض وزينتها فقال لنبلوهم أيهم أحسن عمل أي جعلنا ما على الأرض زينة لها لنختبر الناس أيهم أصلح عملا أي أخلصه لله وأصوبه من جهة موافقه الشر فهنا ربنا قال ثم جعلناكم خلاثة في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون فربنا جل جلاله يختبر العباد من الذي يتوغل في الدنيا ومن الذي يزهد في زينة الدنيا ويأخذ منها قدر التفاية والآيات الكثيرة في أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وفي سورة الملك ربنا يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فعلى الإنسان أن يحسن عمله وأن يجعله خالصا لله تعالى صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس العبرة بالإكثار بالعمل بل إن العبرة بعمل أن يكون خالصا لله صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثامنا لا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وَإِنَّا لمصيرون ما على وجه الأرض من المخلوقات ترابا خاليا من النبات وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات فليعتبروا بذلك وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أي وإنا لمصيرون ما على وجه الأرض من زينتها ترابا مستويا خاليا يابسا لا نبات فيه ولا ماء ولا بناء والآيات في هذا المعنى كثيرة وسيأتينا في هذه السورة واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وفي سورة طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا فربنا جل جلاله حينما تنتهي هذه الدنيا يذهب ما فيها ولا يبقى فيها معلم لاحد ولذلك في يوم القيامه ويوم الدين الذي يحاسب الله سبحانه وتعالى الناس على اعمالهم حسابا وجزاءا وقصاصا يظهر الملك للجميع أن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى وأننا في هذه الدنيا إنما كنا مخولين بعد الانسان أن يحفظ أمر الله سبحانه وتعالى فيما استؤمن فيه تاسعا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا تظنن أيها الرسول أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم الذي كتبت فيه اسماءهم من آياتنا العجيبة بل غيرها أعجب مثل خلق السماوات والأرض تأمل ربنا يقول أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أي أظننت يا محمد أن أصحاب الكهف والكتاب عن اللوح الذي رقمت فيه أسماؤهم أظننت أن أصحاب الكهف والكتاب كانوا من آياتنا العجيبة بل في آياتنا ما هو أعجب من ذلك فتأمل أي مخلوق من المخلوقات يوم أمس أحد طلبت كلية الطب كان يريني جهة من جهات العين في علم التشريح فتجد العجائب في قدرة الله سبحانه وتعالى، ولذلك من كان طبيبا أو يعمل في الطب عليه أن يبين للناس أسرار قدرة الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يقوي في الإنسان يعني نعمة النعمة نعمة الله حتى يعمل الإنسان لأجل أن يبين أداء شكر هذه النعمة. عاشرا، اذ اول فتي الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اذكر ايها الرسول حين التجا الشبان المؤمنون فرارا بدينهم فقال في دعائهم لربهم ربنا اعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ذنوبنا وتنجينا من أعدائنا واجعل لنا من أمر الهجرة عن الكفار والإيمان اهتداء إلى طريق الحق وسدادة تأمل هذه الآيات وتأمل هذه السورة التي تقرأها أنت في كل أسبوع في يوم الجمعة وغيره هذه السورة يستحب قراءتها في الأسبوع مرة حتى تأمن الفتن وحتى تطلب من الله تعالى الرحمة إذ أول فتية إلى الكهف أي واذكر حين لجأ اولئك الشبان إلى كهف جبل خوفا من أن يفتنهم قومهم الكفار عن دينهم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه أي فبادر اولئك الشبان حين أووا إلى الكهف إلى الدعاء فقالوا ربنا أعطنا من عندك رحمة عظيمة ترحمنا بها وهي لنا من أمرنا رشدا أي وأعد لنا أسباب وأحوالا تكون عاقبتها حصول ما خولتنا من الثبات على الحق والنجاة من المشركين وحصول العلم النافع والعمل به فيكون أمر ديننا ودنيانا صالحا موافقا للصواب الذي تريده يا أرحم الراحمين لأن الإنسان يسعى لأجل أن يؤدي حق الله تعالى في هذه الدنيا الفانية حادي عشر فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعد سيرهم ولجوئهم إلى الكهف ضربنا على آذانهم حجابا عن سماع الأصوات وألقينا عليهم النوم اعواما كثيرة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أسأل الله ان يجعل سنيننا في طاعته وأن يكتب الله لنا ولكم الخيرات والبركات والمسرات آمين فإن الذي حفظ هؤلاء الشباب قادر أن يحفظ علينا ديننا وأعمالنا أي فألقينا عليهم نوما تقيلا عميقا لسنين دوات عدد كثير وتأمل أن في النوم المذكور حفظا لقلوبه من الاقتراب والخوف وحفظا لهم من قومهم وأيضا هذا الحفظ ليكون آية بينة آية بينة على حفظ الله تعالى فأنت مطالب بأن تتوكل على الله وأن تعبده حق العبادة ثاني عشر ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصى لما لبثوا أمدا ثم بعد نومهم الطويل أيقضناهم لنعلم علم ظهور أي الطائفتين المتنازعتين في امد مكثهم في الكهف أعلم بمقدار ذلك الأمد ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أي ثم أيقضناهم من نومهم بعد مضي تلك السنين الكثيرة لنعلم علما يظهر في الوجود أي الفريقين المختلفين في مقدار نومهم في الكهف أضبط وأتقن في حساب تلك مدى وتأمل سمى سبحانه وتعالى الاستيقاظ من النوم بعثا لأن النوم وفات قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه وقال تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها إذا النوم وفاة وتامل من رحمة الله أن الله يذكرنا بالبعث ويذكرنا بالموت عند كل نوم كلما نمنا تذكرنا الوفاة وكلما استيقظنا تذكرنا البعث فربنا قد جعلنا الآيات التي تتكرر لأجل أن نتعر والمقصود من هذه القصة إثبات البعث بعد الموت فكان في ذكر لفظ البعث تنبيه على أن في هذه الإفاقة دليلا على امكان كان البعث وكيفيته سالة عشر نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نطلعك ايها الرسول على خبرهم بالصدق الذي لا مريث معه إنهم شبان آمنوا بربهم وعملوا بطاعته وزدناهم هداية وتثبيتا على الحق نحن نقص عليك نباهم بالحق أي نحن لا غيرنا نروي لك خبر أصحاب الكهف بالصدق المطابق للواقع واليقين الذي لا شك فيه إنهم فتية آمنوا بربهم أي إن أصحاب الكهف شبان أي إن أصحاب الكهف شبان آمنوا بالله حقا فوحدوه ولم يشركوا به شيئا وزدناهم هدى أي وبسبب أصل اهتدائهم من قبل الإيمان زدناهم إيمانا وعلما بالحق وعملا صالحا كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وتأمل أن الحسنة من علامة الحسنة الحسنة بعدها وأنك حينما تعبد الحسنات فهي تقويك وتثبتك على الحسنات اللاحقة رابع عشر وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وقوينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه والصبر على هجر الاوطان فيه حين قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر إيمانهم بالله وحده فقال له ربنا الذي آمنا به وعبدناه هو رب السماوات ورب الأرض لن نعبد ما سواه من الالهه المزعومة كذبا لقد قلنا إن عبدنا غيره قولا جائرا بعيدا عن الحق وربطنا على قلوبهم أي واشددنا على قلوبهم وثبتناهم بالإيمان والصبر فاشتد عزمهم وقوي صبرهم كما قال تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها أي ربطنا على قلوبهم حين قاموا لله فقالوا معلنين الحق ربنا الذي خلقنا ويملكنا ويرزقنا ويدبر أمورنا هو الرب المتفرد بخلق السماوات والأرض وملكها وتدبيرها لن نعبد غيره أبدا فهو الإله المستحق للعبادة وحده لا شريك له لقد قلنا إذا شطط. أي لو دعونا غير الله لكنا قد افرطنا وغلونا في قول الكذب والتحدث بالباطل والبهتان خامس عشر هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ثم انتفت بعضهم إلى بعض قائلين هؤلاء قوم اتخذوا من دود الله معبودات يعبدونها وهم لا يملكون على عبادتهم برهانا واضحا فلا أحد أظلوا ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك إليه هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة أي قال الفتية المؤمنون هؤلاء أهل عصرنا وبلدنا اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها لو لا يأتون عليهم بسلطان البي أي فهل لا يأتي قومنا بحجة واضحة تدل على صواب عبادة تلك الآلهة التي يتخذونها وتأمل فمن أضل ممن من افترى على الله كذبا أي فلا أحد أشد ظلما ممن اختلق الكذبة على الله فادعى أن له شريكا نعبد حتى الإنسان في كل كلمة ينطقها عليه أن يحاسب نفسه من فوائد الآيات الداعي إلى الله عليه التبليغ والسعي بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله في ذلك فإن اهتدوا فبها ونعمه وإلا فلا يحزن ولا يأسف المهم أن الإنسان عليه أن يؤدي حق الله تعالى في الدعوة والتبليغ بشارة ونذار في العلم بمقدار لبث أصحاب الكهف ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدره قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته والدعوة على الإنسان أن لا يفرط في شيء من حياته بل ينبغي عليه أن يحفظ أنفاسه وأن يحفظ أعمارهم وأن يحفظ الأيام والساعات والدقائق ليجعل كل شيء في محله في الآيات دليل صريح على الفرار بالدين وهجرة الأهل والبرين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة فنسأل الله ان يدفع عنا كل فتنة وأن يجعلنا ربنا على ما يحبهم ضرورة الاهتمام بتربية الشباب لأنهم أزكى قلوبا وانقى أفئدة وأكثر حماسه وعليهم تقوم نهضة الأمم والذات بحمد لله تجد الكثير من الشباب من يهتم بهذا الأمر هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد